بي من شفت الأكبر ذكرتم صابك يا حيدي ذكرتم صابك يا حيدي فكرت جهال البحران لما انشفت هذا الشاب لما انشفت هذا الشاب ذكرتم صابك يا حيدي ذكرتم صابك يا حيدي للغري يا علي عناي وحدي من ضلد لا نصير ويا لا نصير ويا واي احسي انا لابنك صحت شنه الراي صافك وابتدت بالواي وابتدت بالواي يا ابو يا ودلله تفطر تمنيتك يا حد ارتحضم تمنيتك حيدر تحضر من مصابه لما نشفت هذا الشان لما نشفت هذا الشان ذكرت مصابك يا حيدا ذكرت مصابك يا حيدا المصابة شفت الأكبر ذكرت مصابك يا حيدا ذكرت مصابك يا حيدا فكرت جهل المحرام لما انشفت اذكرت مصابك يا حيدا اذكرت مصابك يا حيدا اذكرت راسك عيني هلات تم من نظرتي ابني راسه لمخذم راسه لمخذم اش طلب عدبيا بحال انت علم كلك يعني ينهار طاح وتهدم طاح وتهدم ذاك الموقف صرت تذكّر من شفتك يا أبو يا من شفتك يا أبو يا مطبّر يا داحي المصرح هذا شفت هاد الشام لما ان شفت هاد الشام ذكرت مصابك يا حیدا ذكرت مصابك يا حیدا بالمصرح ان ذكرت مصابك يا حیدا ذكرت مصابك يا حیدا فكرت تجه للمن وشزت هذا الشا لما نشفت هذا الشا تذكرت مصابك يا حياه يا تمصابك ظهري يا علي محني وانت بمكانك هذا كل ظني هذا كل ظني صورتك بويه ما تفارقني والدي هذا لو علي ابني لو علي ابني نفس الصوره ونفس المنظر ما ادري وظل الفكر محيار الفكر حي واتصو بتجن و... لما, انشفت لما انشفت شفت هذا الشاش لما شفت هذا الشاش ذكرت مصابك يا حجا ذكرت مصابك يا ذكرت مصابك يا حجا ذكرت مصابك يا حيدا فكرة تجهل المحرام لما انشفت هذا الشام لما انشفت هذا الشام ذكرت مصابك يا حيدا ذكرت مصابك يا حيدا بو يقوم انشي للخيام جيسما لون وحدي يحميل جثة متخاذمة جثة متخاذمة عثرة موزعة بو يشيل بالخيام ضالت تنتظر امه تنتظر امه شلون نرجع للخدار يا ابويا الزينب شتعثر يا ابويا الزينب شتعثر وشن فجوا لما شفت هذا الشا لما شفت هذا الشا تذكرت مصابك يا حيدر ذكرت امصابك يا حيدا من شفت الاكبر ذكرت امصابك يا حيدا فكرت جهل المحرام لما انشفت هذا الشاع لما انشفت هذا الشاع ذكرت امصابك يا حيدا تكرت مصابك يا حياه انتظر ظل الليل خابت امالي واحمل الجسم خيمه عيالي خيمه عيالي طلعت الخدر در ونشد طمع على الراس حال والحالي حال والحالي والليتبه هالحاله محيار وانظر لعيالي وتحسر انظر لعيالي وتحسر شفت هذا الشا ذكرت مصابك يا حلا ذكرت يا حلا من شفت الاكبر ذكرت مصابك ذكرت يا ذكرت مصابك يا, حينا. يا حينا. فكرت جهل البحر ومن <تصفيق> شفت هذا الشا اده اشياء د فکرتم صوابک یا حجه فکرتم